وَتَرَى النَّبْعَ ضُمَّ يَوْمَئِذٍ يَجُوجُ فِي بَعْضٍ وَعَنُ فِي خافِصٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وعرضنا جنن ما يمضي للكافرين رضوا الذين كانت اعيونهم في غطاء ان تيون نسمع أفحسبا الذين كفروا أن يتخذوا عبادي إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَّ لَا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا قُلْ لَا يَكُن لَّيْنٌ كَفَاؤُ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلِكَوْنِ فَحِطَّتْ أَعْمَالُه فَلَنُقِيمَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي عَدُوًّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين في قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْلِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ هُوَ الَّذِي أَحْيَا وَلَمْ يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا